فيوم القيامة يكثرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد فَشَيْئٌ يَذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَتُم مِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مِثْقَالَهُ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ نذى قربا إنما تنظر الذين يخشون ربهم بالعيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير